بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا لاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما ف وَأَوْشَكَكَ ضَلَالًا لَّمْ فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا لَّمْ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى